بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليل والعشر والليالي العشر والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يس والليل أَلْفِي ذَلِكَ قَسَمَ لِذِي حِجْرٍ أَلْفِي ذَلِكَ قَسَمَ لِذِي حِجْرٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بعاد؟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 وَسِيلًا نَذِ الْأَوْتَادِ وَسِيلًا نَذِ الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ فَأَثَمُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَأَثَمُوا وكان سوط عذاب أصاب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما رب فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ اانن وان ما اذا المرسل فقدر عليه وهو فيقول ربي اانن كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم بل لا تكرمون اليتيم وَلَا تَحَظُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَلَا تَحَظُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ وَتَأْقُلُونَ التُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وت... وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا كَمَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا, دكا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالنَّارُ صَفًّا صَفًّا يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يومئذ يتذكر